بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله في اليوم الثاني والعشرين من شهر مايو آ ي ا ر من عام الف وتسعمائه وسبعه واربعين ارست ب ا خ ر ة ا س ت ر ا ل ي ة يطلق عليها ا ل ب ا خ ر ة ك ت و م ب ا في ميناء عدن ا ل ي م ن ي للتزود بالوقود فخرج منها بعض الرجال للتنزه في ا ل م د ي ن ة حيث التقى بهم رجل من فضلاء ب ل د ة الشيخ عثمان بجوار عدن اسمه السيد ع ب د حسين ا ل أ د ه ل فما أ ن تعرف عليهم وعلى اسم أ ب ي ه م حتى كاد يصعق من هول ا ل ص د م ة ف أ س ر ع إ ل ى ا ل س ف ي ن ة ل ي ت أ ك د من صدق ما سمع ف ر أ ى شيخا تبدو من بين قسمات وجهه الغائره مظاهر ل ل ع ظ م ة والسمو لا تخفى على أ ح د وتظهر على يديه وساقيه الهزيلتين علامات لسلاسل و أ غ ل ا ل و ك أ ن ه ا نحتت في جلده نحتا ف س أ ل ه السيد ا ل أ ذ ه ل عن هويته فرفع ذلك الشيخ الكبير ر أ س ه ونظر نحوه بعينين كعيني ا ل س ق ر الجارح ثم أ خ ب ر ه بكل ع ز ة وشموخ عن اسمه فلم يصدق السيد ا ل أ د ه ل نفسه ب أ ن ه أ م ا م ذلك البطل ا ل إ س ل ا م ي ا ل أ س ط و ر ي الذي اختفى منذ ما يزيد عن عشرين عاما وما هي إ ل ا لحظات حتى وصلت إ ل ى ا ل ق ا ه ر ة ب ر ق ي ة س ر ي ة من ميناء عدن اليمني الأمير محمد عبد الكريم الكطابي غادر عدن على الباخرة على محمد عدن عبد كتنبه التوقيع الأذهل بعد ذلك وردت إ ل ى الملك فاروق ملك مصر آ ن ذ ا ك في قصره بسرايا ا ل ق ب ة هذه ا ل ر س ا ل ة ج ل ا ل ة مولانا الملك المعظم وردتني ب ر ق ي م ن عدن ن ب أ ه قد مر بها ا ل أ م ي ر محمد عبد الكريم الخطابي أ م ي ر الريف بمراكش و أ س ي ر فرنسا ب ج ز ي ر ة ريونيون منذ عشرين س ن ة وهو بطريقه لمنفاه الجديد بجنوب فرنسا وستصل به الباخره كتومبا غدا الثلثاء للسويس و إ ن ق ا ذ ه معلق ب إ ش ا ر ة ك ر ي م ة من جلالتكم ولا س ل ط ة لفرنسا عليه سوى س ل ط ة الخاطف على المخطوف التوقيع محمد علي الطاهر رئيس اللجنة الفلسطينية、بمصر. عندها قام الملك فاروق بمساعدة من عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام للجامعة العربية علي أول رئيس أمين عبد محمد بمصر من بتدبير خ ط ة لتحرير ا ل أ م ي ر محمد بن عبد الكريم الخطابي يجن جنون فرنسا بعدها على فقدانها ا ل أ س ي ر الذي لطالما أ ذ ا ق ه ا الويلات والهزائم مرحبا بكم هذا جهاد الترباني يحييكم في الحلقة الرابعة من برنامج العظماء المئة الترباني الرابعة سنستعرض الحلقة هذا جهاد والتي فيها في ق ص ة أ س ط و ر ة المغرب ا ل أ م ي ر محمد بن عبد الكريم الخطابي وقد يعجب البعض عن ورود اسم عظيم من عظماء أ م ة ا ل إ س ل ا م ظهر في القرن العشرين الميلادي م ب ا ش ر ة بعد ا ل ح ل ق ة ا ل أ و ل ى التي عرضنا بها اسم العظيم ا ل أ و ل في أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم خ ل ي ف ة رسول الله أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ولكي ا ح ق ق ي أنني الترتيب ة أ تعمدت هذا ذ لسبب س ر ه ف نصبر ه الله فمن هو هي ا الحلقة شاء الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي وما ي ة محمد ق إن فمن بن عبد ت ه ولكي ن ص أ غ و ا ر ق ص ة بطلينا ا ل أ س ط و ر ي نغور قليلا في التاريخ ونتحول إ ل ى بلاد المغرب ا ل إ س ل ا م ي وبالتحديد إ ل ى ب ل د ة أ ج د ي ر في الريف المغربي وهي ا ل م ن ط ق ة ا ل و ا ق ع ة في شمال شرق المغرب ففي س ن ة أ ل ف و ث ل ا ث م ا ئ ة وواحد هجري الموافق وثمانمائة وثلاثة وثمانين ميلادي ألف رزق شيخ ق ب ي ل ة من قبائل ا ل أ م ا ز ي غ يدعى الشيخ عبد الكريم الخطابي مولودا أ س م ا ه تبركا على اسم رسول الله صلى الله عليه ل و س محمدا م فقرر هذا الشيخ ت ر ب ي ة ابنه محمد تربية أظافره صالحة منذ نعومة منذ فقام بتعليمه ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وتحفيظه ا ل ق ر آ ن ثم أ ر س ل ه إ ل ى ج ا م ع ة القرويين في مدينه ة فاس يتعلم ن ا الحديث ا ك ل و فاس ق ه ل إ ليتعلم ا م في ذلك ل ا و ق كانت المغرب تمر بظروف ص ب ة ل فلقد أدركت الدول الاستخرابية التي يطلق عليها عن طريق الخطأ الدول ل غ ا ا ا ي طريق ة أدركت ت س عن ع ا الدول الاستخرابية بلاد المغرب الإسلامي ر أدركت ي ة أن هذه تعتبر ب م ث ا ب ة مصنع ل ل أ ب ط ا ل عبر التاريخ فمنها خرج مجاهدو د و ل ة المرابطين إ ل ى ا ل أ ن د ل س ومنها أ ب ح ر ت قوات د و ل ة الموحدين إ ل ى أ و ر و ب ا وقبلها أ خ ر ج ت هذه ا ل أ ر ض الجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة إ ل ى ا ل أ ن د ل س فلابد إ ذ ن من إ ن ه ا ء هذا الخطر ا ل إ س ل ا م ي المستمر فعقدت تلك الدول مؤتمر ا ل ج ز ي ر ة الخضراء عام 1906 ب م ش ا ر ك ة اثنتي عشر د و ل ة و ل أ و ل م ر ة في التاريخ يظهر ضمن الاتفاقيات ا ل د و ل ي ة اسم الولايات ا ل م ت ح د ة ا ل أ م ر ي ك ي ة لتكسر بذلك أ م ر ي ك ا م ب د أ قطعته على نفسها بعدم التدخل ا ل أ م ر ي ك ي في السياسات الدوليه ة ذ هذه ا المبدأ الدول اجتمعت المغرب كل أجل أسمته بمبدأ مونرو كل هذه الدول اجتمعت من أجل المغرب. اجتمعت من أ ج ل إ ن ه ا ء هذا الكابوس ا ل إ س ل ا م ي المستمر إ ل ى ا ل أ ب د فكان القرار النهائي لهذا المؤتمر تقسيم بلاد المغرب الاسلامي إ س ل م فلم ي تكتفي تلك الدول ت ب ق ي م م م ك ة ل غ ر ب ا ا ل ل إ س م فحسب تعرفها تفككها فأخذت فرنسا بحيث قسمتها بل بطريقة خبيثة عجيبة لم تعرفها شعوب قبل بشكل لم الأرض من قبل. بحيث تضمن تفككها بشكل نهائي فأخذت فرنسا القسم الجنوبي من م م ل ك ة المغرب لتنفصل فيما بعد موريتانيا عن م م ل ك ة المغرب الكبرى ثم أ خ ذ ت إ س ب ا ن ي ا القسم الذي يليه من الشمال و أ س م ت ه الصحراء ا ل غ ر ب ي ة ثم م ر ة أ خ ر ى فرنسا إ ل ى الشمال من الصحراء وهي م ن ط ق ة وسط المغرب الحالي ثم إ س ب ا ن ي ا إ ل ى الشمال أيضا من الساحل الشمالي للمغرب وهي منطقة الريف المغربي الساحل من للمغرب منطقة وبين هذا وذاك احتلت أ ل م ا ن ي ا وبريطانيا مدنا هنا و أ خ ر ى هناك وظن الجميع أ ن ه م بذلك أ ن ه و ا الوجود ا ل إ س ل ا م ي في بلاد المغرب ل ل أ ب د ولكن الشيخ عبدالكريم الخطابي وابنه محمد كان لهما ر أ ي آ خ ر فبدا بتجميع القبائل المتناحره على ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م ا ل و ا ح د ة ومراسله ا ل خ ل ي ف ة العثمان ي في ع ا ص م ة ا ل خ ل ا ف ة عندها قتل ا ل أ س ب ا ن الشيخ المجاهد عبد الكريم الخطابي رحمه الله فكون ابنه ا ل أ م ي ر محمد ا بن عبد الكريم الخطابي من رجال قبائل الريف المغربي جيشا من ث ل ا ث ة آ ل ا ف مقاتل فقط ليقاوم به ا ل غ ز ا ء قبل أ ن يبتكر ا ل أ م ي ر الخطابي فنا جديدا من فنون القتال العسكري كان هو أ و ل من استخدمه في التاريخ أطلق عليه اسم حرب العصابات وقد استخدم ثوار العالم بعده ذلك الفن العسكري القائم على فنون ا ل م ب ا غ ة والكر والفر ولم يكتف الخطاب بذلك بل قام أ ي ض ا بابتكار نظام آ خ ر في ا ل م ق ا و م ة اعترف الزعيم الفيتنامي هوشيمينو أ ن ه اقتبسه من ا ل أ م ي ر الخطاب في قتال الفيتناميين ا ل أ م ر ي ك ي ي ن بعد ذلك بسنوات وهو نفس النظام الذي طوره رجال فلسطين في غ ز ة بعد ذلك هذا النظام هو نظام حفر الخنادق ا ل م م ت د ة تحت ا ل أ ر ض حتى ث ك ن ا ت العدو فقام بذلك البطل ا ل إ س ل ا م ي الخطابي بتلقين الجيش ا ل إ س ب ا ن ي درسا في فنون القتال ولما تضاعفت خسائر ا ل إ س ب ا ن ي في الريف ا ل إ س ل ا م ي قام ملك إ س ب ا ن ي ا ب إ ر س ا ل جيش كامل من مدريد تحت ق ي ا د ة صديقه الجنرال س ل ف س ت ر ي والتقى الجمعان في م ع ر ك ة أ ن و ا ل ا ل خ ا ل د ة اجتمع جيش إ س ب ا ن ي منظم مكون من ستين الف جندي مع كامل عدتهم ا ل ح ر ب ي ة مقابل ث ل ا ث ة آ ل ا ف مجاهد مسلم فقط يحملون معهم بنادق ب د ا ئ ي ة ف ا ن ت ص ر ث ل ا ث ة آ ل ا ف مجاهد مغربي تحت ق ي ا د ة ا ل أ س ط و ر ة ا ل ك ط ا ب ي ة على جيش كامل من ستين أ ل ف مقاتل إ س ب ا ن ي فقتل ا ل م غ ا ر ب ة المسلمون ث م ا ن ي ة عشر أ ل ف ا من جيش الغزاه ا ل أ س ب ا ن ي و أ ص ر و ا عشرات ا ل آ ل ا ف من ا ل غ ز ا ة ا ل أ م ر الذي جعل ا ل أ س ب ا ن يسمون هذه ا ل م ع ر ك ة بكارثة أ ن وبعد ا ل و ذلك أ س س ا ل أ م ي ر الخطابي ل أ و ل م ر ة منذ الاحتلال إ م ا ر ة الريف ا ل إ س ل ا م ي ة في شمال المغرب ا ل إ س ل ا م ي وخلال خ م س ة أ ع و ا م من إ م ا ر ت ه قام الخطابي بتعليم الناس الدين ا ل إ س ل ا م ي الصحيح ثم قام ب إ ر س ا ل البعثات ا ل ع ل م ي ة لدول العالم وتوحيد صفوف القبائل ا ل م ت ن ا ح ر ة تحت ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م وكما هو متوقع بعد كل ص ح و ة إ س ل ا م ي ة اجتمعت دول الصليب م ر ة أ خ ر ى لكي يقاتلوا ا ل أ م ي ر محمد بن عبد الكريم الخطابي ثم قامت طائرات فرنسا و إ س ب ا ن ي ا ب إ ل ق ا ء ا ل أ س ل ح ة ا ل ك ي م ي ا ئ ي ة والغزاه ا ل س ا م ة على المدنيين في الوقت الذي حاصر فيه ا ل أ س ط و ل ا ل إ ن ج ل ي ز ي سواحل المغرب فقاتل الخطاب أ م ا م أ م م ا ل أ ر ض م ج ت م ع ة فلجؤوا إ ل ى أ س ل و ب قديم حديث ستجدونه يتكرر كثيرا في طيات هذا البرنامج لقد لجؤوا إ ل ى طلب التفاوض مع ا ل أ م ي ر و إ ع ط ا ئ ه الضمانات ا ل م و ث ق ة على س ل ا م ة كل المسلمين و إ ت ا ح ة سبل العيش الكريم لهم بكل ح ر ي ة واستقلال وكعادتهم مكس الصليبيون بعهودهم فقاموا بخطف ا ل أ م ي ر ا ل أ س ط و ر ة ا ل م ج ا ه ب وقاموا بنفيه في ج ز ي ر ة في مجاهل المحيط الهندي ليس ل س ن ة أ و اثنتين بل ل إ ح د ى وعشرين س ن ة قضاها هذا البطل في أ س ر دعاه حقوق الانسان إ ن س في أ ر ر من خ ج للعالم بشعار الحضارة بشعار والثورة ر ف س ي ة كل ذلك لأنه رفض أن يعيش ذليلاً تحت راية الغزاة تحت ولكن الله أ ب ى أ ن يقر عيون أ و ل ئ ك المجرمين ب ا ل أ م ي ر محمد ليتم تحريره في ق ن ا ة السويس المصريه ة القصة التي ذكرناها في التي ا ذ ك ر ن ا بداية الحلقة يعيش الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ما بقي من حياته في القاهرة يتصبح القاهرة محطاً لثوار العالم في في ليعيش بقي بن عبد يتصبح محمد من حيث زاره الثائر الشيوعي الشهير تشي غيفارا لكي يتعلم منه دروسا في الكفاح والنضال وبغض النظر عن مدى ع ظ م ة هذا البطل المغوار ف إ ن ذكره في م ق د م ة الكتاب ي أ ت ي ردا على أ و ل ئ ك المساكين الذين إ ذ ا طلبت منهم الاقتداء ببطولات ا ل ص ح ا ب ة وتضحياتهم تحججوا ب ح ج ة و ا ه ي ة أ ل ا وهي أ ن ن ا لسنا في زمن ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل ص ح ا ب ة فكان ذكر رجل ظهر في القرن العشرين الميلادي لهو خير جواب على أ و ل ئ ك الذين لم ي ق ر أ و ا شيئا عن تاريخ أ م ت ه م المشرق ثم إ ن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه سيأتي من بعدهم مؤمنون. عمل الواحد فيهم كعمل خمسين بعدهم صحابيا الواحد السادس فيهم من مؤمنون وفي عمل كعمل من شهر فبراير من عام الف و ت س ع م ا ئ ة ودعت ث ث ل ا ة وستين و ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة البطل الذي قاوم جيوش ا ل أ ر ض باسرها أ س ر ه أ ط و ة المغرب الإسلامي الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي محمد م ر بن عبد ح ل ل على اليوتيوب لكي تصلكم حلقات البرنامج أولا بأول ه رحمة سأتشرف بمتابعتكم واسعة قناتنا في و س أ ت ش ر ف أ ك ث ر ب ق ر ا ء ة مقترحاتكم و ا ل س ف س ا ر ا ت ك م على صفحاتنا في اليوتيوب وفيسبوك وتويتر تابعوا معي ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة لكي نفهم كيف ب د أ ت ق ص ة الاستخراب الفرنسي في دول المغرب ا ل إ س ل ا م ي مع ق ص ة عظيم جديد من العظماء ا ل م ئ ة ظهر في بلاد الجزائر فغير من مجرى التاريخ كونوا في الموعد السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته